مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع قصصه المفيدة الواعظة الممتعة المؤثرة المربية المعلمة إنها قصص من الوحي أوحاها الله إليه وفيها من أخبار من قد سبق تفيدنا علما وحكما جمالا وجلالا إيمانا وتقى نحن إذا عشنا مع هذه القصص وأقبلنا عليها بنفوسنا سنستفيد منها فائدة عظيمة إن شاء الله وهذه القصص إذا عشنا معها بقلوب مفتوحة وأقبلنا عليها بنفوس طيبة فإننا سنستفيد منها إن شاء الله وقصتنا في هذه الحلقة يرويها لنا الصحابي المكثر من الخير والعلم والفضل الذي هو أكثر صحابي في رواية الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وهو بياض يظهر في البدن يخالف بقية لون البدن وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكة فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد قادرني الناس أي شمأز من رؤيته فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال أي مال أحب إليك فقال الإبل فأعطي ناقة عشراء وهي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر تعلقت النفوس بما في بطنها وصارت نفيسة لأنها تحمل مولودا يرجى من ورائه ربح وثير وقال له بارك الله لك فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قدرني الناس فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البكر فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري نلاحظ هناك قال لون حسن والآخر قال شعر حسن وهذا قال يرد الله إلي بصره فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاثا والدة فأنتج هذاني يعني الإبل والبقر وولد هذا فكان لهذا وادي من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي في صورة رجل أبرص فقير الملك جاءه في صورة رجل أبرص فقير كما كان هذا من قبل ليس هناك مجال لهذا الإنسان لينكر فقال الملك رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري يعني الأسباب فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة أي هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة ليس حقك أنت فقط فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله وهذه محاولة أخرى من الملك للتذكير فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر يعني أبا عن جد كبيرا عن كبير فأنا من سلالة عز وشرف وهذا منه إنكار للنعمة وكفر المنعم فقال أي الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته يعني بصورة رجل فقير أقرع كما كان هذا الأقرع من قبل حتى لا يكون هناك مجال للإنكار فقال له أي الملك مثل ما قال لهذا أي لصاحبه الأبرص من قبل فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال أي الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئتا فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك والسخط على صاحبك رواه البخاري المسلم نحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه القصة عن ثلاثة من بني إسرائيل وإثنان منهما كافران بنعمة الله وواحد مؤمن بالله مقر بنعمة الله عليه يعرف الفضل ولا ينسى صاحب صدقة ومعروف وإحسان لقد كان كل واحد منهم مبتلا بابتلاء كما عرفنا أرسل الله إليه هذا الملك على صورة البشر وبالتالي يمكن للبشر أن يروه لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته الملكية وتم تحقيق مطلوب كل واحد منهم كما أردت من جهة حصول المرهوب وتحقق المطلوب زال البلاء وجاءت النعماء وكان المسح من الملك سببا فالله هو الشافي كما كان عيسى عليه السلام يمسح على الأبرص والأكمه والأعمى فيشفيهم الله تعالى كما دعا غلام أصحاب الأخدود لجليس الملك الأعمى فرد الله عليه بصرة الثلاثة في هذه القصة الأول اختار منهم الابل الثاني اختار منهم البقر الثالث أراد الله أن يرد إليه بصرة ليرى الحياة والأحياء وينظر في آيات الله وسأل الغنم وهي المتواضعة بالنسبة للإبل والبقر عاد الملك إليه بعد أن أصبحوا أصحة أتريا وسأل كل واحد منهم فأنكر اثنان نعمة الله عليهما وما وهبهما وامتنعا عن إعانة الفقير في الظاهر وتعللا في الرفض بأن الحقوق كثيرة وبالرغم من محاولة الملك في تعريفهما والتأكيد عليهما كأني أعرفك ألم تكن كذا فأعطاك الله كذا ما أقره وإنما ورثنا كابرا عن كابر الأعمى كانت نفسه طيبة عامر بالإيمان والتقوى نظر إلى السائل فذكره بصورته وحاله التي كان عليها ولذلك ما منعه من شيء وترك له الخيار أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء ولذلك قال له فخذ ما شئته ما أعطاه شاتا مع أنه طلب شاتا أسألك شاتا أتبلغ بها في سفري لكن قال خل ما شئت لقد كشف الملك عن حقيقته لهذا الأعمى وقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك اتلاء الله العبادي سنة ماضية أحسب الناس أن يتركوا أن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وكذلك ليعلم الله الذين آمنوا والذين هم من الشاكرين فسنته سبحانه وتعالى في عباده أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكرى والغنى والفقر والصحة والمرض ويتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطئ والشاكر من الكافر والابتلاء قد يكون بالمحن والشدائد ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لماذا؟ ليتبين الصابر ولذلك قال وبشر الصابرين وقد يكون بالنعمة والسراء والخيرات والأموال وسعة العيش والقوة والمال والسلطة والجاه ليتبين الشاكر فالابتلاء بالشدة ليتبين الصابر والابتلاء بالرخاء ليتبين الشاكر بعض الناس إذا أغناه الله بعد فقر لم يذكر ما كان فيه وجحد حاله الأول وجحد فضل الله عليه وحاول أن يتنصل من التاريخ القديم ولا يريد أحدا أن يذكره بما كان عليه من الشدة والضعف والفقر لماذا؟ لأنه يريد تاريخا عامرا بالمنذات والسلطة والجاه والمال وليقول نحن هذا مستوانا من أيام أيامنا فمن الناس من إذا ملك المال طغى وتكبر وجره ماله إلى الفساد والتقلب في المعاصي واستخدم النعمة في الفجور وظلم الآخرين ومنهم من إذا وهبه الله ما سخروا في طاعة الله وفعل الخيرات وعرف الحق لأهله وما أنكر ولا جحد حق المحتاجين إِنَّ الْكِرَامَ إِذَا مَا أَيْسَرُوا ذَكَرُوا مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشِنِي نتيجة الابتلاء رضي الله عنك وسخط على صاحبك هكذا باختصار رضي الله عنك وسخط على صاحبك هما كلمتان تحددان مصيرين مختلفين فما بينهما شتان شتان النفوس الخيرة لا تتغير بالتغير الأحوال فقرا وغنى مرضا وصحة النفوس الكريمة الأصيلة تبقى وفية حافظة لفضل الله ثابتة على إيمانها وإن وصلت إلى أعلى المناصب وحيزت لها الدنيا فهم كالذهب لا يتغيرون مع مر السنين وأصحاب النفوس الزائفة إذا تبوأ أحدهم منصبا أو صار ذمال وثروة عالى على الخلق وتكبر عليه متنكر لهم نسي الماضي وأصدقاء الماضي والأقارب والأهل والإخوان وفضل الله ورحمة الله ونعمة الله وكم رأينا في هذا العصر ممن كان حاله العسر متواضعا متبسطا لجلسائه مع عسره ويواسي ما استطاع ويرحم فإذا طلق الفقر وأنعم الله عليه بالغنى غير أصدقاءه ونسي أرحامه وتكبر على من حوله وينسب ما حصل إلى ذكائه وخبرته وعبقريته ظن أنه هي التي أتته بالغنى وترى كثيرا من الناس لسان وحدهم يقول أريد بس تتكف أستعين بها على قضاء حقوق للعلى قبلي فإذا ما الله المال أو أنزله منزله تنكر وتجبر وقال إنما أتيت على علم عندي هذا اغترار قارون المبدأ نفسه ومنهم من عاهد الله لئن آتان من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضل فاخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون من فوائد القصة التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بالفضل لله وإذ تأدن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم حفظوا النعم بشكرها تدوم النعم بالشكر ومن الشكر بذلها في سبيل الله انفاقها في سبيل الله من الشكر الاعتراف بها لله صيانتها وعدم انفاقها في معصية الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم البخل أيها الإخوة الأخوات داء دوي يحمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله يولد الإنسان المهالك ماذا كان سيختر صاحب القطيع لو أعطاه بقرة أو أعطاه بعيرا لكن البخل يعمي إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيع فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا رواه أبو داود وهو حديث صحيح الشح منع الحق البخل خاص بالمال فشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان ومن يوقى شحها نفسه فأولئك هون مفلحون القصة هذه فيها أن الأول طلب الجلد الحسن واللون الحسن والثاني طلب الشعر الحسن والثارث طلب أن يرد إليه البصر هل التجمل والظهور لناس مظهر الحسن؟ معيب الجواب لا الإنسان مجبول على محبة ذلك الإنسان لا يحب العيب لا يحب المرض لا يحب الآفة لا يحب أن يكون فيه هذا البلاء لا يحب أن يكون فيه عاهة هذا طبيعي لكن لما تزول العاهة ويخلفها الحسن ما هو الموقف ربط الأمور بمسبباتها هذا صحيح لكن من خالق الأسباب ومن هو الشافي والمعافي الله عز وجل قطعا لا شافي إلا أنت الحديث هذا رأينا فيه جواز الدعاء المعلق إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وفي القرآن الكريم والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمه به وكذلك يدعو على نفسه دعاء مشروطا الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري فاكتبوا لي واسروا وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاشي وعاقبة فإذن الدعاء المشروط صحيح فضيلة الورع والزهد عظيمة الأعمى حقيقة كان رجلا زاهدا شاكرا الآخران تعلقت قلوبهم بالدنيا الحديث رأينا في أيها الأخوة الأخوات الدعاء بالبركة لمن حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة ولذلك قال الملك في دعائه بارك الله لك فيها وفعلا كثرت, كثرت الحيوانات طباع كما أن الناس طباع يعني مثلا الجمل فيه أنفة فيه شمخ فيه تعالي فيه كبر فيه حقد الجمل والغنم فيها تواضع والبقر بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا تأثر الناس بمعايشتهم ومخارطتهم وملابستهم للدواب التي معهم الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والسكينة في أهل الغنم متفق عليه وفي رواية والسكينة والوقار في أهل الغنم ونبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى اتخاذ الغنم تخذ الغنم وأن فيها بركة وحثنا على مسح أنوفها وتنظيفها مما يعلق بها وكذلك أخبرنا أن الغنم من دواب الجنة وتكاثر الغنم سريع وفائدتها كثيرة ومن صدقات الغنم أن تجعل الشاة عند جارك يشرب من لبنها أو يستفيد من صوفها ولو كانت لك وعارية ترجع إليك من التوحيد أيها الأخوة والأخوات أن ننسي بالشفاء الله قد كنت أعمى فرد الله بصري وإذا مردت فهو يشفين الحديث فيه الرفق بالضعفاء الذين انقطعت بهم الحباب السفر لا يجدون ما يصلهم بل هؤلاء يستحقون الزكاة القصة فيها أن كثرة المال ليس دليلا على حب الله للعبد إذا ما أكرمه ونعمه يقول ربي أكرما لولا أنه يحبني ما أعطاني ولو رجعت إلى الله إن لي عنده للحسنى وما أظن ساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة اغترارات, اغترارات الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب ولكن الله يعطي الآخرة إلا من يحب الحديث فيه فائدة دعوية أننا في دعوتنا الأشخاص لو ذكرناهم بما كانوا فيه لعلهم يذكرون فضل الله عليهم وتردق قلوبهم ويأوبون ويتوبون ويرجعون فإن ذلك أمر طيب هذا ليس تشهيرا نحن لن نذكر ذلك في الجرائد ولا نعلنه للناس بدون فائدة في أول الدعوة بيننا وبين المدعو ألم تكن كذا ألم تكن كذا فمن الله عليك فأعطاك الله فهذه إذن من الوسائل الدعوية تذكير الناس بما كانوا فيه رأينا في هذه القصة أن في من مضى من الأمم في أولياء كهذا الأعمى وأيضا في كفرة بخلاء معاندون أهل شح كذلك رأينا في هذه القصة كيف أن الله سبحانه وتعالى يطمئن عبده المؤمن فقد أرسل الملك ليقول للأعمى لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك ومن هنا أيها الأخوة والأخوات نحن ينبغي أن نبشر المحسن ونقول له أبشر بالخير ونسأل الله لك الأجر ونسأل الله أن يتقبل عملك وعند الاحتضار نذكره بحسناته ونرجو لك الخير وأنت فعلت كذا وكذا وكذا وهذا نرجو لك به عند الله لخلاف من يجعل بعض الناس يعجب بعمله من كثر الثناء عليه في وجهه ينقله إلى الاغترار وإلى ما يحبط العمل رأينا في هذا الحديث درسا من الملك في التوحيد بل دروسا ومنها فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك ما قال إلا بالله وبك أو ما قال إلا بك قال إلا بالله ثم بك وكثير من الناس يخطئون يقول ما شاء الله وشئت أنا محتاج إلى الله وإليك اعتمادي على الله عليك وهذا خطأ كيف يجعل المخلوق بمنزلة الخالق أنا مثلا أرجو الله ثم أرجوك أو اعتمادي على الله ثم عليك ونحو ذلك كما فعل هذا الملك الكريم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألشقنا بالصالحين واجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البأساء من الصابرين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين استودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله